درس النهاردة هدفوا ان الكلمة دي ما ينفعش تعدي درس النهاردة بداية مرحلة جديدة في الدرف بتاعنا يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى مرحلة نحو رمضان جديد اصلاحات قبل رمضان رمضان يا جماعة كل واحد مننا كل سنة بيدخل رمضان بيندم اول رمضان ويقول ياردني كنت عملت الموضوع الفلاني هدف السلسلة دي كده ان احنا ما نندبش السنة دي ان شاء الله في رمضان هدف السلسلة رمضان بدون كرامبات مفيش كرامبات مفيش شد عضلي او شد قلب يجيلك في رمضان رمضان كله انطلاق الى الله السلسلة دي اصلاحات قبل رمضان هتصلح ايه؟ ورشة العمل اللي هنعملها حالة التعبئة العامة اللي احنا هنعملها مع نفسنا تعبئة كل طاقاتك ووقتك وجهدك من اجل الاستعداد والاصلاحات ده هيت قبل رمضان وارانا برنامج عمل كبير يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما رمضان يبتدي خدوا بالكو يا اخباننا رمضان اكبر نقلة في حياتك اكبر نقله يا جماعه والله احنا كنا زمان بنستقبل رمضان ده بالدموع, بالدموع يعني رمضان رمضان جاي لانك حاسس ان رمضان ده هييبقى نقله في حياتك يا هتضيع عليك فرصه يعني ما تضمنش ان هي ممكن تيجي تاني ولا لا اكبر نقله في حياتك بل رمضان اكبر نقله في حياه الامه كلها كم واحد التاح في رمضان كم واحد التزم في رمضان كم واحده اتحجبت في رمضان كم حاجه من مراد ربنا اتحققت في حياتنا في رمضان وفي كلها